وروا مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي وغيرهم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت